فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 120. في شك يلعبون 121. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 122. الناس هذا عذاب أليم 123. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 111. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذالك كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ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 117. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 118. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. إن يوم الفصل أجمعين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 111. كالمهل يغلي في البطون 112. كغلي الحميم 113. كذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 114. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم